فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَاتَّقُوا مَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ سَلامٌ عَلَى الَّذِينَ يَا سِين إِنَّ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ وَمَا دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَلْتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتَاهُمْ أَلَيُرْضَى كَلْبَنَاتٌ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَسًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِن مِنِ افْكِهُِمْ لَا يَقُولُونَ مِنْ افْكِهُِمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصطف البنات على البنين